وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا اننا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل قال الم ك فينا ولدنا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذن وأنا من الضالين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 قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون الى ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما قال لئن اتخلت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت إِن إن مِنَ من الصادقين فألقع صه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناذرين لا اي حول له يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن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 قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا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 لا أقطع عن من خلافه ولا أصلب أنكم قالوا لا ضيير. إن إلى ربنا وَنَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِهِ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنهم لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فَاتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا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 وَأَجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهْوَى وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِن بِكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ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 قال أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ أَن تُمَؤُؤُهُ أَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّهِ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشافيني والذي يميتني ثم يحييني والذي اطعم اغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثه جنة النعيم واغفر لابي انه كان من الضالمين Best Allah,'Y wykornamed one of S mouldy's architectural biabad, وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاهُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ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 وَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أن لَنَا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِن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 فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربنا كره هو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود أَلَا تتقون انني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون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 ما نحن بمعذبين فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لا وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم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 وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضين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 قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين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 كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة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 قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ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 لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين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 أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مُتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ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 If you فَقُلْ to die, tell me, I am a good one from what you are doing. And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 والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون